Thank you. ترجع ملافاتي نجوم الليل والغربات تذكرني غمال فقط <فحت> تذكرني رفيع العمر وأسترجع ملافاتي سرع <صراح> <صراح> هاجس الذكرى بالهموجات سنى الذكرى يحرك دورة الأشوار I <laughs> swag! حنين الصبر وانا النايم وانا المور وانا نساني الرحمن نساني واللي قسموا It's <laughs> really Yeah. <laughs>